بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي إ ل ي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا ق ر آ ن ا عجبا يهدي إ ل ى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا و أ ن ه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا و أ ن ه كان يقول سفيهنا على الله شققا و أ ن ا ظننا أ ن لن تقول ا ل إ ن س والجن على الله كذبا و أ ن ه كان رجال من الانس ي ع وانهم و ن ب ر ج ل م الجن ا ف ز د و رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا وان لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع ا ل آ ن يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ان اراد بهم ربهم رشدا وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وانا ظننا أ ن لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا ا و أ ن فلا يخاف بخسا ولا رهقا و أ ن ا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أ س ل م فاولئك تحروا رشدا و أ م ا القاسطون فكانوا لجهنم حطبا و أ ن لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء ودقا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا و أ ن لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء لنفتن ه م فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا لنفتن فيه ومن يعرض عن ذ ه يسلك عذابا صعدا وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن وجيراني من الله هادو ولن اجدد دوني مولدا هادو ولن اجدد دوني م و ل ت ا هادو الى بلاغ ا من الله هى ورساله ا ت وما ي فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا إلا بلاغا من الله ورساله من فيها أ ب د ا حتى إ ذ ا ر أ و ا ما يوعدون فسيعلمون من أ ض ع ف ناصرا و أ ق ل عددا قل إ ن أ د ر ي أ ق ر ي ب مما توعدون أ م يجعل له ربي أ م د ا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه إ ل ا من ارتضى من رسول ف إ ن ه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم, وأحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا